حزب المعرفة ويقال حزب الأدب لسيدي علي وفاق التصلى سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجمعنا على أهل العلم والمعرفة والملاية والقصوصية والاصطفائية بحسن الأدب والإخلاص في القصد والتوفيق في المطالب واسلك طريق سنتي وجنبنا طريق البدعات، ووفقنا للفهم عنك وحسن الاعتقاد في الإيمان بأسمائك وصفاتك.